يا رفيقي يا صديقي دربنا قد حف بالمكار فطوع النفس ولو كنت كار ما بال نفسك بالأمال منخدع وما لها لا ترى بالوعظ منتفع أما سمعت بمن أضحى له سبب بحرف واحد سمع عشقت المكرمات عشقت المكرمات فتى صغيرا ولا أرضاء ولا إلى الخيرات إلى الخيرات أسعى كل وقت لعل الله اللهم لعن الله يوفر سيئات فالفني لاهي فألهمني إله الرشد دوما وأكرمني وأكرمني بفعل الواجبات. اعتزل اعتزل الذكر والاغاني والغزل والغزل وقل الفصل وجانب من منهزل. ودع الذكر لأيام الصباح، فلأيام الصبا نجم أفل. ودع الذكر لأيام الصباح، فلأيام الصباح نجم أفل. فلأيام الصباح نجم أفل. فلأيام الصباح نجم أفل. وترك الغادة لا تحفل بها تمس في عزك كريم وتجل وترك الغادة لا تحفل بها تمس في عزك كريم وتجل واهدر الخمة إن كنت فتنة كيف يسعى في جنون من عقل وجه الخمة إن كنت فتنة كيف يسعى في جنون من عقل كيف يسعى في جنون من عقل وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمر جلّ. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمر جلّ. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلا عز وجل. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلا عز وجل. قد هدانا سبلا عز وجل. وتق الله فتق والله ما جاوزت قلب أمير إلا وصل. وتق الله فتق والله ما جاوزت قلب أمير إلا وصل. ليس من يقطعه قنبطا إنما من يتق الله بطل. ليس من يقطعه قنبطا. إنما من يتق الله بطل إنما من يتق الله بطل اطلب العلم ولا تكسل فما ابعدا خير على أهل الكسل اطلب العلم ولا تكسل فما ابعدا الخير على أهل الكسل لا تقل قد ذهبت ارببه كل من سار على الدرب وصل لا تقل قد ذهبت ارببه كل من سار على الدرب ولمن كل من سار على الدرب وصل اعتزل اعتزل اعتزل, اعتزل ذكر الأغاني والغزل, والغزل وقول الفصل وجال منهزل منهزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم الأفل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم الأفل فلأيام الصبا افل فلي الصبا نجم أفل فلي الصبا نجم افل كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وافنى من دول أين لمغود وكان عال ومن ملك الامور ولا عزل أين من ساد وشاد ومنو هلك الكل ولم تنقل أين أرباب الحجاء منها أين أهل العلم والقوم الأول سيرينه أو كل منهم وسيجزي فعلا ما قد فعل وسيجزي فعلا ما قد فعل وسيجزي فعلا ما قد فعل وسيجزي فعلا ما قد فعل وسيجزي فعلا لما وسيجزي وسيجزي